اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبوب عليهم ولا الظالم وقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدين الدين الحق من الذين عت الكتاب حتى يعط الزيت عن يدينهم صاغرون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 يوم يحمر عليها في نار جهنم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كنتم تَكْنِزُونَ إن عدّة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 والله لا يهدي القوم الكافرين الله, الله أكبر